تحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنا لذيهم شفاعة وأكره من تجارتهم عاصي وإن كنا سويا في البطاعة تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تجارتهم I uh,